لَا يَبُونِ يَا بني لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ أَثِك فَكَيْدُهُ لَك كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِمَّا تُرِيدُ لِلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا لِبَيْتِهِ إِسْرَائِيلَ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا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 إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلْمُتَفَكِّرِينَ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 وَقَتَلُوا يُوسُفَ فَأَوْطَرُوهُ أَرْضًا يَخْلُونُ كُم وَجَعَ أَبِيكُمْ وَتَكُونُونَ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا مَّسْحُوبًا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنت قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا أُصْلِحْهُم مَعَنَا غَدِيًا يَدْعُونَ وَيَلْعَبُونَ إِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ <تصفيق> قَالُوا زُونُونِي أَن تَذْهَبُوا بِي وَأَخَافُ أَن يَكُونُوا لِي بُؤًا أَن قالوا لئن أكله الذئب ونحن صبة إنا إذا لخال